ق ط ر ة من نداك ت ر و ي أ ن ا أ ن ا راض من ا ل ن د ا ب ا ل قليل ل م ح ة من س ن ة تبعث نفسي وتذيب قلب الظلام قلبي ا ل